Oh. الله الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واسعد الله جميع وقاتكم بكل خير وحياكم الله وإلى حلقة جديدة من برنامج مصابيح الرسالة مصباحنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله البريك حياك الله شيخ سعد أهلا وسهلا حياك الله سمعي حياك بخير نحن الله يتقبل منكم منكم بيجاله شهر بركة له مقدرة والرحمة من النار على الجميع الله ممّين شيخ سعد إحنا عندنا مجموعة محاور يعني في بعض الأشياء بعض الصور اللي التقطناها أو التقطت لك وإحنا استطعنا أن يعني نحاول نحصل عليها حتى تكون جزء من محاورنا وبعض الأشياء اللي إحنا طبعا أيضا هي جزء من محاورنا حول الشيخ سعد البريك لعلنا نبدأ بالميلاد 1381 صحيح في منتصف شهر رمضان ليلة الخامس عشر من شهر رمضان عام 1381 ما شاء الله يعني تقريبا خمسين واحد خمسين سنة. خمسون عام. ما شاء الله ما شاء الله. الله يتقابل. الله ممنو ولديك من الأبناء ستة أولاد وأربع بنات. خمس بنات. خمس بنات. نعم <تصفيق> هذه <دي> معلومة خطأ. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يمكن لا أعتقد معلومة ما درى عن المولود الجديد. الجديد. <تصفيق> وخرج <تصفيق> كلية الشريعة دكتور سعد. نعم. وأيضا ماجستير في الفقه المقارن. و في المعهد العالي للقضاء صحيح وطلب منك أن تكون قاضيا ولكنك اعتذرت هكذا صحيح أول سؤالي لماذا هذا الاعتذار الحقيقة أن القضاء مهمة جليلة وشريفة وكبيرة وهي ولاية قضائية وفي نظري أن القاضي هكذا أتصور يحتاج أن يكون صلاته محدودة وإن وجدت تظل محدودة وإن الانفتاح في الصلات والعلاقات بالنسبة للقاضي قد يؤثر سلبا لا. على مسؤولياته والتزاماته وحقوقه وواجباته أنا بطبيعة شخصيتي رجل علاقات ومنفتح وأحب التواصل سواء كان داخل وخارج لا. المملكة وهذه لا محالة لو توليت القضاء على هذا المنوال وعلى هذا الانفتاح مع الناس في المصالح التجارية وأنا عملت في المحامات منذ أن كنت في السنة الثانية في الكلية ما شاء الله فطبيعة المحامي قد انفتحت علاقاته نعم. قبل أن يكون نعم. قاضيا صحيح فخشيت أن تؤثر سلبا على هذا الدور أو لا تبرأ الذمة بالأداء كما نعم. هو واجب نعم فلأجل ذلك أثر طبعا كان مما قيل لي أنه يمكن أن تتولى القضاء ولو في أحد محاكم الخليج ابتداءا ثم بعد ذلك يعني أنه ما في ضغط عمل في محاكم الخليج العربي كان في محاكم شرعية في الشارق وفي في آه. رأس الخيمة وكذا فقلت يعني كله اعتذروا منه واستعنت بالله ثم أحد كبار تلاميذ طلاب الشيخ عبد, عبد العزيز بن باز رحمه الله سماحت الشيخ اسم الشيخ عبد العزيز بمرهيم بن, بن قاسم، وهو الصديق أنا ذاك ومحب، وله علاقة جيدة بوكيل وزارة العدل في تلك الفترة والشيخ بكر أبو زيد، <تصفيق> وقلت له قل عني ما تريد، وحدث في ما تشاء، ولا حرج في أنني لا أصلح للقضاء حتى أكون في المجال الذي أريد أن أكون فيه بالفعل <تصفيق> يعني أخذ إخلاء طرف وتوجهت إلى وزارة التربية والتعليم، في كلية المعلمين. حياتي. وما شاء الله الشيخ سعد أيضا 25 سنة في إمامة المسجد إمام خطيب. المسجد الذي أصلي فيه الآن رمضان هذا هو العام التاسع والعشرين. ما شاء الله. واللهم. ما شاء الله. أشهد الله, الله. الله تقبل منا وبنك. اللهمممين. وااا طبعا في أكيد ذكريات كثيرة فيما يتعلق بالإمامة بالخطابة وتحديدا بالخطافة. <تصفيق> يعني أول خطبة جمعة كانت أكيد تكون مختلفة عن الآن بعد 29 سنة أكيد بس أول خطبة ترى ما كانت في هذا المسجد أول خطبة القيتها بالحاح وإقناع وتوجيه من فضيلة الشيخ الراحل عبد الله الجار الله نعم. كنا نحضر معه في دروس في متوسطة حطين شرق المعهد العلمي في الرياض. وعرض علي أن أكون خطيبا لأحد المساجد أظنه مسجد في المرقب أو مسجد في في البطحة، نعم. ووافقت وأخذت أحضر موضوع من الجواب الكافي من كتاب القيم الجوزية الجواب الكافي لمن من عن الدواء الشافي، وعدت أذكره جيداً كانت عن أثار الذنوب والمعاصي كانت أول خطبة القيتها والشيخ دبر لي بيشت مالقينا بيشت كدي ذاك الوقت كنت صغيراً في ذاك الوقت ما كنت تاني ثانوي هذه أول خطبة تقريباً كانت ارتجالي ولا حفظ لا ولا ورعت؟ لا الورق. لا لكن كاد الورق أن يسقط وكنت أن أسقط وكل شيء كذا يسقط لأن أول مرة ولكل داخل دهشة ولكل غريب وحشة والإنسان يعني في البدايات العبرة بكمال النهايات وليس بنقص البدايات أنا حقيقة شيخ سعد من الأشياء اللي و أنا في الإعداد اليوم للحلقة كنت كنت أقرأ بعض الردود وبعض أحاديث الناس عن خطبة الجمعة وفي ناس كانوا يقولون نحن كنا يعني ناس يقولون والله أنا أروح من من مكان بعيد كل جمعة أروح أصلي عند الشيخ سعد اللي يروح ويصلي عند الشيخ سعد صلاة الجمعة يعني فعلا يشعر بأن طلع بفائدة هذا الأسبوع استفادها من الشيخ سعد هذه الخطبة اللي الآن أنت شيخ سعد أن تخطب كل جمعة هل أنت تعد لها إعداد يعني يأخذ منك وقت أو أنها أصبحت ارتجالية يعني, يعني كيف استطعت أن تجعل هذا الكم من الناس اللي يتوافدون عليك الجمع والحقيقة الخطبة يجب أن تكون قضية تعتلج في نفس الخطيب نعم. ويحضر لها قبل أن يبدأ بالتحضير التحريري يعني يحضر لها ذهنية, ذهنية في معرفة ما هو الحدث الأبرز في الساحة أيوة يا وما هو الاحتياج الذي يلزم الناس تجاه الحدث نعم. ما هي المعلومة المرتبطة في الحدث ثم كيف يسبكها وكيف يصوغها ثم كيف يلقيها لكن الذي لا شك فيه أنه كل خطيب له حظ من الإقبال والتأثير والإفادة والتفاعل بقدر ما يجمع معلومة ويعد الإعداد بغزارة ويكرر قراءة خطبة قبل أن يلقيها يعني أحيانا يكفيك في الخطبة أن تنظر إلى السطر أيوة. لتعرف الصفحة أو تنظر إلى الكلمة لتعرف السطر أو تنظر نعم. إلى العنصر لتعرف الموضوع ومن من ثم تنطلق أحيانا وإلى يومنا هذا أحيانا أحضر الخطبه ثلاث مرات ما شاء الله يعني أيوة. بالعداد الأول ثم بعد العداد الأول ألغي مما عدته الشيء الكثير لموازنة الكم المعرفي نعم. مع الزمن المحدد للخطبة وأنا أعد يعني أعلن أنني فاشل في التحكم في الوقت كما أريد نعم. يعني مثلا نعم. ولدي عبد الله الله يجعل فيه البلد هل يحدى الخطب أظن هذه خطبة بس أدري في أي مسجد هذا ليس لا أظن هذا مسجد هذا <تصفيق> في ألمانيا يمكن أي وين جبتوا المعلومة دي شد الدنيا برد شديد جدا هذه ثلاث أكوات وفروة الشاهد طبيعي جدا الإنسان يعني يخطب أيه. هناك مرتجلا لأنه أساسا قد حضر المادة والموضوع الذي يحتاجها الجالية هناك نلتبنك عبد الله أقول أنه من الأشياء التي أعلن أنني لازلت فاشلا أو غير ناجح بعبارة ألطف مع نفسي إنها عدم القدرة على السيطرة على الوقت كما ينبغي، واعتبر أن الخطيب الذي يستطيع أن يزن الكم المعرفي زائد السيطرة على الوقت وإصدار الرسالة بجميع عناصرها. يعتبر قد أحكم دور خطابته أو خطبته جيدا هذا الدور وجدت أن ولدي عبد الله وهو يخطب عني الآن ما شاء الله في الغالب إذا أنا خارج المملكة أو طلبت الخطابة في المشهد آخر هو الذي يقوم بالخطابة ما شاء الله وصلي معه أحيانا فأجده ما شاء الله يعني قد أتي قدرة على أن يضبط الزمن وإصال الرسالة مع الإجاز المفيد ما شاء الله فذلك فضل الله يؤتيه من الأشياء وكذلك شأن بعض الخطباء خاصة من جيل الشباب الذين نفتخر بهم ونفرح أننا نسمع بجيل من الدعاة من الخطباء من المتحدثين الحمد لله الأمة معطاء والميدان الله. مليء من يستفاد منهم الشيخ سعد أيضا يعني ما يتعلق شاء الله في مجموعة كتب ومؤلفات لكم كان من ضمنها أو من أهمها الإجاز في بعض مختلفة فيها الألباني بن عثيمين وبن باز صحيح ليش ألفت هذا الكتاب؟ الحقيقة حرصت على أن أجمع هذه المسائل واستعنت بالله عز وجل وبعض طلبة العلم الذين أيضا شاركوني في تقصي لأنك أن تعرف مسألة اختلف فيها هؤلاء الثلاثة الكبار هذا موضوع يحتاج الاستقراء استقراء وتقصي إلى جانب التقصي والاستقراء ما هو الهدف من ذلك الحقيقة أن الهدف من ذلك هو إيصار رسالة لكل من اختلف مع أخيه بسبب خلاف فقهي أو مسألة تباينت أقوال وآراء العلماء ولا إم فيها لنقول له إن اختلافك مع أخيك لا يبيح لك المدابرة ولا المقاطعة ولا التباغض ولا الغيبة ولا هدر الحقوق الواجبة لا لا ولا التحزب ولا الوصم ولا النبز وغير ذلك لاني وجدت في بعض الحالات أن هناك أناس يعني ليس بينه وبين أخيه شيء ينقم عليه إلا أنه للأسف يعني اختلف معه في هذه المسألة حبيت أقول يعني أنتم يا معاشر المختلفين أئمتكم الأجلاء وهم شايخنا كذلك نجلهم كما هم يعني أمتكم هم أمتنا ولهم من القدر والمكانة يعني المحفوظ في نفسنا قد اختلفوا فيما بينهم ولم نعرف مع خلافهم أو اختلافهم يعني مع, مع هذا الاختلاف أنهم حذر بعضهم من بعض أو أهدر بعضهم قدر بعض أو يعني غض من شأنه وكما قال الإمام الشافعي يعني ألا يستوي أن نكون إخوة وإن لم نتفق في مسألة أيوة. وأنا دائما يعني في حتى في طرحي لما أسافر في الخارج واجد بعض الاختلاف بين أبناء الجالية المسلمة فأقول إخواني إن يعني ال الأخوة بين المؤمنين واجبة ومراعات بعض المسائل الفرعية، لا. يعني قد تكون من باب الفاضل والأفضل أو المفضول والفاضل والكامل والأكمل، فلأن نجتمع على أمر ولو كان مرجوحا المؤمن لم يخرج من دائرة المعتبر بالنص والدليل، صحيح. أرحم من أن نتصارع من أجل الوصول إلى الراجح. إيه والله. وهذه مسألة لو أننا اشتغلنا بها وعملنا بمبدأ نجمع ما اتفقنا عليه. ثم ننظر في نهاية المطاف ما الذي اختلفنا فيه لاستثمرنا لا استثمرنا طاقات وجهود جبارة كبير أنا أعتبر أنه من أخطاءنا أو أخطاء بعض المنتسبين في العمل والميدان الدعوي أنهم أرادوا أن يستفيدوا ممن يتفقون معهم في كل شيء ولا يخالفهم بشيء فضيعنا قدرا كبيرا من الطاقات صحيح. التي كان بوسعنا أن نوظفها توظيفا جيدا أنا حقيقة يا شيخ سعد و تتحدث عن موضوع الخطابة يعني كنت في المسجد المجاور للمنزل كان يعني كان في أحداث جدا ساخنة في الوطن العربي وكانت خطمة الجمعة عن المسح على الخفين صحيح <تصفيق> <تصفيق> يعني الناس عايشين في عالم وهو في عالم ثاني الصومال في مجاعة سوريا في مذابا ليبيا أيوة في حرب اليمن في, في انكساب <تصفيق> سامحه الله هذه من مسائل الشريعة ومعتبرة فيها أحاديث وآيات لكن لا يجوز للخطيب أن يعرض عن واقعه والحقيقة الله. أنا أشوف أن الخطيب الذي لا يلتفت إلى واقعه بشيء من البيان والتذكير يعني قد يخسر إن كان نك. لجمهور جمهوره وقد لا يعني يشعر الناس أنهم استفادوا تلك الفائدة وهذا لا يمنع لا أقول لك والله حط المنبر هو نشرة أخبار ولا موجز صحفي موجز أنباء لكن أيضاً يعني لا يجوز أن يكون المنبر بمنأة عن واقع المسلم جداً المسلمين. جداً نروح فاصل الدكتور ونرجع إن شاء الله خير إن شاء الله كنوا معنا بعد هذا فاصل أهلا ومرحبا بحضراتكم مرة أخرى يا ولخ ولخات. حياك الله دكتور. أهلا وسهلا. أهلا ومرحبا بنا. ودا نستعرض صورة مع بعض وأنت في زيارتك لمؤسسة الوقف الإسلامي بهولندا. أمم في إندهوفن. إيه نعم وحدثنا عن هذه الزيارة دكتور. الله هذا الأسد الواقف على يميني. نعم. الشيخ عبد الله دريس. وجه إلي دعوة لزيارة. مسجد الوقف الإسلامي في إندهوفن للمشاركة في دورة شرعية وقابلت قبلت الدعوة و و كنت في شرف صحبة حبيبنا وصديقنا دكتور الدكتور عبد الله بن هضبان الحارثي هينا. الذي يصول ويجول منذ أحد عشر عاما في قناة إقرأ على منبري برنامج البينة و قد أبل بلاء حسنا هذه لفطة الله خير وهذا أخونا الحبيب عمر يقدم زال خير هذه تذكارية أنا جدا ممنون بتلك الزيارة وحقيقة من الزيارات التي لها أثر في نفسي وجدت قدرة على التأثير في تنشئة أجيال المسلمين ولو في بيئة غير مسلمة صلى بنا ذات يوم في ذلك المكان شاب من أصل مغربي ولكنه مولد في أندهوفن في هولندا من أبوين مغربيين نعم. و يعني نشأته بالكامل هناك يعني ما تقول تقطعت حياته ما بين المغرب وبين بين ذا فصلى بنا صلاة ما بقي في المسجد الذي رأيت فيه الصورة آنفا إلا وبكى أي والله وكان حافظا مجودا مرتلا مؤثرا ما شاء الله ذا صوت رخيم فسألت قالوا هذا ولد في هولندا وحفظ القرآن في هولندا فبعض المؤسسات الدعوية لها منهجية متميزة قادرة على إخراج أو على تخريج أجيال قادرة وجديرة على أن تحمل المسؤوليات وأن تؤثر وأن يكون لها دور إيجابي وأن ترى الخير ينتشر ودوائر الخير يعني تتسع ثم تنتقل نعم. إلى مجالات أخرى هذا أيضا صورة دكتور أي نعم هذا دكتور عبد المحسن الطيري وذا فضيلة الشيخ المغربي نسيت اسمه لكن لم ملبست بدلة وكذا وحركات والله مظهره ما يعني ما تصلح عليه يعني أنا يمكن ألبس الترينج عشان أركض أسوي رياضة بس ديك كل كان شتاء قارسا ما يستطيع الإنسان يمشي وهذا الشيخ المغربي الشيخ نسيت اسمه هذه من أثار الخمسين الله المستعان لكن من, من خيرة من عرفت من العلماء الفضلاء النبلاء وهو مقيم في بروكسل في بلجيكا وله جهد مشكور حقيقة نستاذنك في اتصال دكتور ربا ذكرمت أخوي فهد من جدة تفضل أخوي السلام فهد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله مساء الله بالخير جميعا مساء الخير حياك الله أخوي فهد شهر مبارك على الجميع وأسرى الله عز وجل أن يتقبلنا إن شاء الله ويجعلنا من المقبولين في هذا الشهر آمين, آمين وياك الله يحفظك. بشكل مختصر طبعا أنا أحيي الشيخ سعد وأحيي مقدم البرنامج حياك الله أحوي الله يحييك أنا باختصار أنا عندي سؤال في محورين تظهر السؤال الأول إذا إذا اتفقنا أو تعارضنا على مصبرة المؤسسة الدينية مع أن كلنا مسلمين وكلنا ننتمي إلى الإسلام وهذا الشيء شرّفنا. نعم. فأنا أبغى, أبغى أسأل الدكتور سعد. نعم. هل ال المؤسسة الدينية قامت بواجبها بالكامل لتقديم مشروع إسلامي مدن يستوعب كل فئات المجتمع؟ يعني مشروع حضاري مشروع إسلامي حضاري يستوعب كل فئات المجتمع يعني فئات الشباب جميع الفئات هذا السؤال الأول تمام السؤال الثاني, الثاني، أيوة طبعا إحنا الآن نواجه ضخم كبير جدا من القنوات الفضائية اللي دخلت علينا بيوتنا واقتحمت الأبواب للأسف كيف يعني أنا أسأل الشيخ أو الدكتور سعد يعني بحكم تجربتك وخبرتك كيف نقدر نوفق يعني ما بين يعني تربية أو الموازنة بين تربية أبناء أبناء التربية الإسلامية الصحيحة وفي نفس الوقت يعني كيف كيف نمسك الأصل المنتصف يعني بدون ما نحجب عنهم العالم المفتوح هذا ونسير في في دواخلهم الفضول و وكيف نربيه بالطريقة اللي اللي نمنع الدخول للأفكار المسمومة هذه العقولها نعم إن شاء الله أخوي فهد شكرا جزيلا حاجة. لاتصالك الله يعطيك العافية شكرا جزيلا شكرا دكتور أنت تعمل أيضا في مجلس أمانة مؤسسة الوقف الإسلامي بالسويد أو يعني لك ارتباط فيها مرتبط فيه أنا أحد أعضاء مجلس أمانة المؤسسة الوقف الإسلامي بالسويد إيه نعم وفكرتها إن شئت عن أخبرك نعم هي بدأت بالحاجة إلى إنشاء أو بناء مسجد ومركز في منطقة سمرتينستا ورينكي العاصمة برو العاصمة ستوكهولم وتلك المنطقة يعني يسكن بها قرابة مئة ألف مسلم أو يزيدون وتحيط بهم أربع كنائس من كل الجهات لا يوجد جامع يجمعهم. وكانت الحاجة ماسة وأعلنت البلدية آنذاك عن أرض خصصت وفق التخطيط المدني أن تكون معبد مكان للعبادة فهي إما لليهود أو للنصارى أو للمسلمين فتقدم بعض الفضلاء آنذاك هناك وفازوا بهذا بحجة أن الغالبية من القاطنين في المكان من المسلمين بشرط أن يقدموا الأموال في وقت يعني كافي، فاتصل بذلك الرجل الفاضل وهو من أبناء الجامعة الإسلامية تخرجي الجامعة الإسلامية وهذه مبركات الجامعة الإسلامية وأثارها ولذلك أنا أتمنى أن الجامعة الإسلامية يوجد مثلها أربعة وخمس جامعات في المدينة وإن بعضها تكون جامعات أهلية لكن تدرس نفس المنهج سنجد أن بالإمكان أن توقف عليها أوقاف أيوة. لن تنقطع يعني صحيح. ما الذي يمنع أو يحرم أو لا يجيز أن يوجد في المدينة المنورة عشر جامعات سلامية بدل من أن نستوعب خمسة آلاف طالب أن نستوعب خمسين ألف طالب ونقول مثل ذلك في مكة المكرمة الشاهد أن هذا الرجل المبارك من خريج الجامعة الإسلامية أخبرني بهذا وقال أنا قادم إلى الرياض و بالفعل جاء و على الأوراق وقال قال أمامنا تقريبا من أسبوع إلى عشرة أيام لتغطية هذا المبلغ مبنى. وإلا إلا الفرصة سوف تخرج من أيدينا ليفوز بذلك المكان ديانة أخرى مم. فالتفتنا من هنا من هنا حتى يسأل الله أحد الفضلاء النبلاء من الأسخية أهل الجود والكرم وأعلم أنه لا يحب أن أذكر اسمه فاتصلت به فقال على بركة الله اشتري أي نعم وبالفعل اشترينا هذه الأرض ولبنا اشتريناها حولنا المبلغ وانتهى تقدمت جهات أخرى وعارضت واشتكت في المحكمة أي نعم في السويد ونظرت المحكمة السويدية و حكمت لصالحنا ضد الذين عارضوا و الذين عارضوا كانوا من النصارى و كان الحكم لصالحنا ثم استأنفوا الحكم وصدق الحكم في الاستئناف أيضا لصالحنا باعتبار أن الغالبية من قاطني ذاك المكان من المسلمين. ثم بدأنا يعني خطوات التخطيط والأشياء. في جيد. فترة معينة توقفنا بسبب أحداث 11 سبتمبر تلك الأحداث يعني لم تعطل مشروعنا عطلت مشروعات أخرى. لكن كان ذلك كانت تلك الأرض سببا في أننا أيضا عرض علينا في هيلسينكي في فنلندا وليست بعيدة من السويد أن كنيسة في موقع داخل المدينة وسط المدينة أشبه ما تكون بموقع العين في الوجه. أينا. يعني موقع استراتيجي معروضة للبيع أيوة. لأنها باتت خاوية فتخيل كم عرضت 150 ألف دولار عجيب الله. فاتصلت على نفس الرجل صاحبي وكما يقول طرفها ابن العبد سألنا فعطيت وعدنا فعدتم ومن أكثر التسألة يوما سيحرمي أو أظنها شاعر آخر المهم إنا اتصلت عليه وقلت له يا حبيبنا ترى هذه فرصة لا تفوت وهي معروضة ولا يوجد للمسلمين في هيلسينكي في فنلندا مكان، طيب. فوافق وحول المبلغ فورا للبنك وتم شاية. الشراء وأذكر أننا ذاك اليوم شاية. جئنا مع القصص والكاردينال والمجموعة دخلنا الكنيسة وأشرت إلى الإخوان قلت اهدؤوا حينما يأتي وقت نزع الصلبان من جدران أيوة الكنيسة أيوة أيوة أرجو الهدوء يمكن حركات الشباب تكبير وغير ذلك رجائي يعني إياك أن تستفز أحد أيوة أيوة فبكل احترام دخلنا نوياهم وقفنا حتى يعني فكوا صلبانهم من الجدران وأخذوها وراحوا ثم أذننا ذاك اليوم أول أذان الله في الله ومن الله ذلك اليوم إلى يومنا هذا وهو مكان الصلاة جمعة والجماعة ما شاء الله الحمد لله آخذ اتصال أيضا جدل. وارجع الله يحفظ أخوي محمد من عمان تفضل أخوي محمد مع Abdel أخوي سعيد هذا أهلا وسهلا اعتذر منك تأخرت عليك بس الشيخ كان يقول قصة ما حبيت إني أقعد تفضل الله يحفظك أتعليك شيخ تقبل الله في أيامكم ما يتقبل من جميع تلاميذ صوت سعيد إيه أنا أنا سجلت السلام عليكم شيخ حياك الله مرحبا أخي الكريم الله أحياك يا شيخ شيخ عندي أنا سكتار بس قسيط تفضل لما نسير نسمع الخطبة في الجمعة نعم يعني يكون الخطيب ما محضر للخطبة وبس بس يقرأ من الورقة اللي معطي أهالي نعم فالمستمع ما ننخر لسائدة كبيرة لما نسير الجمعة فلذلك يعني يصعد علينا نسير كل يوم وكل جمعة وما نستطيع حاجة إذا تلقي مع, مع نفس الخطيبة أينا. ما الحل يعني إيش الحل يعني إيش يزو معهم إن شاء الله أخوي محمد شكرا لاتصالك الله يحفظك شكرا شكرا الله يرعاك أهلا وسهلا دكتور كيفك مع الرياضة؟ والله إذا وجدت وقتا مشيت أو مارست السباح إيه وغيرها لأن أنا عندي صور لك وانت لعب رياضة معينة بس مايه بالسباحة عشان اتطمنك ايه عادي في القوجل خذت يعني ما تسمى قد تكون اشياء نادرة وليست يعني لكن الشيء الذي احرص على إذ اني اذا وجدت فرصة هذي يا شيخ سعد اشراه ايه هذي بلياردو <سؤال> هذه الشهري أنا مية بالياردة هذه هذه فريرة ااا عفوا شفت دريت أنا ما بعرف لها أظن هذه لما زرنا مركز من مراكز هولندا إيه؟ وكان يعرض علينا انه هذا المركز فيه مجال للشباب وكذا نعم. فأردنا يعني مثل ما قال ابو اسحق الاليري ويقبح بالفتا فعله التصابي واقبح منه شيخ القسفته فأنت تشوف الدكتور عبد الله رمضان قاعد يبرر وانا قاعد انظر فاحنا يحلو للإنسان أن يتصاب <تصفيق> وبرضه ما شاء الله تلعب حديد لا والله هذه والله تركم فضحتونا بعض الصور ذا <تصفيق> في برضا صورة وانت تلعب حديد بعد دكتور. والله جيد قالت حال إذا حللتم بسطادوا <تصفيق> يعني إذا مريت بلعبة صدرك شوية فيها ما في مشكال أظن كان الأخوان طيب. يتجولون بنا في ذلك المركز يقولون أنه في مطعام وفي و... مكان الرياضة وكلام ونجرب والشباب. طيب احنا في صورة عندنا وانت تلعب ترفع حديد وكانك تورطت فيه وانت تحاولت عشانك و... مطح علي بس <تصفيق> لا <تصفيق> وانت تحاول ترفع اي ال... اي صداقت هذه لا الضغط كان شديد ايه ولازم تفك ال... تخفف الحمل إيه شوي اي اي نعم ال... هذا المسمار عشان تخفف الأحمال هذه إيه, ايه نعم ونجحت معك لا نجحت ولا كويس الحمد. طيب أنا ودي ايضا أروح فاصل دكتور طبعًا. وفيه برضو عدد من المحاور إن شاء الله نعود جميل جدا كل ما بعد هذا الفاصل Amen. Oh. بسم الله مجدداً أيوة لخوات حياك الله دكتور أهلاً وسهلا الله حياك الله شهاب سمايل دكتور على كثرة رحلاتك الخارجية إلا أن يعني يلاحظ أن الشيخ يعني ما يستغني عن الطاقية والغترة في أي بلد يروحها والله أنا أتوقع مسألة اللباس بس هي مسألة يعني إرتياح الإنسان م. أنا أرتاح للثوب ارتاح للغترة دفينا خاصاً كنا بالشتاء <تصفيق> دفينا أه؟, آه يعني أحبذ هذا الشيء لأن يعني أحياناً يعني بالذات لما تكون يعني في بلدان زي أوروبا وكذا يصير ملفت يعني الشمال كانت تصير ملفتة فالناس أحياناً تحاول أنها ما تكون والله نع يعني انضار. بالذات في المناسبات مثلا مثلاً كخطبة جمعة أو في مؤتمر أو في يعني ما أذكرني لبست فرنجي إلا في مؤتمر كان في زغرب في في كرواتيا أذكره لي لبست في فرنج وكذا ولما أهديوني بعض الصور الإخوان وريتها العيال يعني قالوا الله يصلحهم يعني بها هذه غريبة قلت عاد استرون الله يسترى عليكم وإن شاء الله توب معادة لبسها لكن حينما نخرج مثلا للركض ولا للجري ولا للمشي ولا اللي يمكن لواحد يلبس يسمونه التشيرت الطويل ويترينج ويكون غير ملفت عبدا شيخ سعد طبعا أنت تقبل الرأي والرأي الآخر نعم و... وأنت يتسع صدرك للجميع أرجو ذلك <تصفيق> <تصفيق> فأنتنا مداخلة يعني تحمل بعض الآراء التي قد تكون يعني طيب. فنستمع إليها تفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إلي ترفع صوتك أهلا فيك. وسهلا حياك الله أستاذ إسماعيل يا مرحبا الله يحييكم يا أهلا وسهلا حياك الله الدكتور سعد معنا حياك الله شيخنا وأستاذنا أهلا الحبيبنا ما من المتصل <تصفيق> أبنك الصغير عبد الله الدمس عبد الله الدريس عبد الله الدريس يا مرحبا يا أهلا وسهلا بالحبيب عبدالله اديك ما ما تؤتمن على اسرار يعني خلناك تصور في هولندا وبعدين تجي تصبها عند الرسالة هذه خيانه بس تصوح عبد الله الله يسعدك يا مرحبا منك تفضل حبيبنا زيك من الخير أنا بالحقيقة ولنا وهنأك شيخنا بأشهر الكريم وأيضا وهنأ أخونا سمايل الله بهذا الشهر وكذلك المشاهدين والمشاهدات وسعيد جدا برؤية هذه الحلقة ويعني متابعتها خاصة سيرة شخص يعني عز علينا صحيح, جميعا صحيح. الشيخ سعد أنا حتى ما أقطعكم لكن الشيخ سعد فرحاً يعني أنا نعمت بصحبته قديما ثم بعد ذلك نعمت بصحبته قبله <تصحيح> قبل <تصحيح> <تصحيح> <أنا تصحيح> قبل. يا شيخ عبد الله أنا لا يعني لا أفقه كثيراً مما تقول. يعني إيش في الاستديو إن الصوت ما هو واضح. إيه طيب أنا أحاول بس أتصور جداً. أنا أسمعك وراح أطرح على الدكتور ال. مو هو جيد إن الشيخ ما أسمعني حتى وإن حتى. <تصفيق> <العمر> <تصفيق> تفضل. على كل حال الشيخ لعنت بصحبتي في الحقيقة قبل ما يقارب نهاية العام العام الماضي. <تصفيق> نعم. شارك معنا في ملتقى مؤسسة الوقف في هولندا نعم. وكان الشيخ يعني أبهرنا بهذه المشاركة الشيخ في الحقيقة يعني بقدر ما نحن نراه ونشاهده في التلفزيون وتابعه في المحاضرات لكن أن تعيش معه مجموعة من الأيام تتشف لك أشياء أخرى أعجب وأعجب نعم. من الأشياء التي لا أعرفها أكثر الناس هو أن الشيخ أعطي ما شاء الله موهبة في تقليد اللهجات <تصفيق> و... نعم. وهذه الموهبة في الحقيقة الشيخ وظفها توظيفا رائعا في الدعوة <تصفيق> لله عزيزا أذكرني سألته يعني كيف ستعت الشيخ تتقلد اللهجات هذه على تعدادها وعلى فذكرني الشيخ لا يحفظها أنها كان إذا أراد أن يذهب إلى قوم مثلا بلهجة معينة يحرص على أنه يأخذ يعني كلماتهم الغريبة الدارجة التي نا. بينهم حتى يكسب ما بينهم بينهم بين الحواجز اللغوية وحواجز الجنسية وإلى آخره نا. ما هو مع الأسف يعني أصبح انتشر في الفترة الأخيرة فالشيخ أول ما يبدأ يعطيهم بعض الكلمات القريبة هي قلوبهم فتكسر الحواجز ثم بعد ذلك تشوف كيف تفاعلهم معه بطريقة صراحة يعني أبهرنا في الشيخ ولذلك كل من كان معنا في ذلك في في ذلك الملتقى كانوا يقولون أننا تأثرنا من الشيخ يعني من تعامل الشيخ وبساطته معنا وتحببه وتقربه أكثر ما تأثرنا في محاضراته فهذه صحت من الميزات الرائعة في فضل الشيخ. ميزة أخرى ربما يعني الناس قد من الناس لا يعرفونها في فضل الشيخ. وهو هي أن الشيخ جهل خير يعني مبادر إلى أقصى درجة بمعنى لا يفتح له باب خير ثم بعد ذلك يبده. يعني بأي مساعدة يستطيعها إن كانت مادية أو معنوية أو بشفاعة أو ب... بكل ما يستطيع الشيخ دلال الخير. لا يفرق بين مسلم ومسلم بل بالعكس تعاون مع الجميع دلال الخير. ما دام التعاون هذا فيه نفعه وهذه الطرف المعلمات التي تقل على الأسف No. نعم صحيح الأخيرة. الشيخ دعم الخير في رأيتم حينما الشيخ لعب الفريرة والحمل الأرقال نعم no. هذا المركز كان لديهم صراحة عجز في في الميزانية والشيخ دعمنا دعم سخي سخي جزال الخير ماشا في هولندا حتى أكملوا هذا المبنى كاملا ونفع الله به الجالية المسلمة هناك صحيح قبل رمضان بيوم واحد التقيت وهذه المصادفات الجميلة التقيت بالشيخ ونحن في الطائرة من أستنبول إلى الرياض الشيخ زال خير كان في جولة في أسبانيا اشترى فيها مركز وافتتح فيها مركز ما شاء الله. آخر ما شاء الله. الشيخ من مبادرته في الخير زال خير يعني يحرص بنفسه أن يقوم أن يتابع هذا الموضوع لا يكتفي بإرسال أحد أو بمكالمات أو غير ذلك هو بنفسه يذهب ويقوم ويتابع وذلك كان في أسبانيا لسبوع الماضي وافتتح فيها مسجد واشترى ما مركز آخر <تصفيق> ما شاء الله إذا أفعل الشيخ جلال خير من مبادرته وحبه الخير حتى في أعماله الخاصة وهذه لا يعملها كثير من الناس في أعماله الخاصة اللي يعني اللي, اللي يتكسب منه غيره يستغلها أيضا في دعوة إلا عز وجل ما شاء الله يتكفيق بعض المساجد يعني, يعني كثير من ساجد داخل منك وخارج منك من من هذا المشروع المبارك الذي الشيخ جلال خير يعمل به ما شاء الله آخر مقطة حتى ما أطل عليكم نعم وقد أطلت بس يلا <تصفيق> أنت تقول آخر نقطة حتى لا طويلة أقول لك وقد عطلت بس تفضل من النقطة الأخيرة تفضل <تصفيق> الشيخ شيخ قال خير يعني يعني دمانت خلقة وبصابت خلقة ويعني حببته ودعته غير ما ما يرى مثل يعني في في محاضرات ما شاء الله في المحاضرات وهو أسد المنابر قال خير لكن في مجالس شخص آخر على الله ما يعني أزور كل الحوادث التي تهابها منه وأنت ترعى المنبر أو خلف المكبرون في المحاضرات. فاد جاء لخير الشيخنا يعني أثر فينا تأثيرا كبير. مسلّى الله عز وجل أن ينفع به في الدنيا والآخرة. الله أعزك خير ألف شكر شيخ عبد الله على هذه المداخلة شكرا الطيبة. نعم لا نلتقيك على خير الله يحفظك. شكرا جزيلا. الشيخ سعد طبعا. هذه <تصفيق> والله فائدة الشيخ عبد الله دريس. يعني المرة القادمة إذا سفرت مع أبا ما يكون مع كاميرا هذا أولا شيء الثاني مثل ما قال ابن الرومي احذر صديقك احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة فلربما فلرب قال هذا الصديق فكان أعلم بالمضرة لكنه حقيقة يعني أحسن الظن كثيرا هذا الصورة دكتور بالغ في حسن ظني بي وأنا والله دون ذلك الله إزاق خير وما ذكر من يعني عطائي خير فهو من أهل الفضل الله من أمثال المشاهدين عزيز. الكرماء الجودة الأسخية إزاق الله خير ومع ذا الله نكون من يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا هذه من الصور التي تجمعكم دكتور تلو نعم كانت نعم و يعني خلاصة ما أقول إزاق الله خير وأثابك الله شيخ عبد الله وليس غريبا من طيبك وفضلك وخلقك بل أنت يعني ما شاء الله إذا أردت أن ترى قاموس الأخلاق تحرك فاصحب هذا الرجل في رحلة فتجد قاموس ومعجم الأخلاق يتجول حقيقة ولا نريد أن يمدحني وأمدحه هذه صورة ما أشياء ليكون ربه ناس لحظة لوج وكان الشيخ عبد الله وأنا في معية الشيخ عبد الله ما شاء الله الجدير بالذكر مركز الوقف الإسلامي من من من من أوائل من أسسوه الشيخ معالي الشيخ صالح الحصين، ما شاء الله. من أعضاء المجلس الوقف هذا الشيخ سماح الشيخ عبد الله بن سليمان عبد الله الشيخ عبد الله المنيع، الشيخ عبد الله الحصيني مجموعة من الفضلاء والراعيل الأول ولذلك لا غرابة أن تجد مخرجات آه ومستوى آه. ونوعية من يتخرج في هذا المركز ليس ذلك المسلم. ال ال ال ال الذي تحسبه رقما ولا ترى له أثرا <تصفيق> بل هو مسلم يعني تعده وتعرف أن الواحد بمئة والناس ألف منهم كواحد وواحد كالألف إن أمر <تصفيق> <تصفيق> ولذلك حقيقة لما علمت أن هؤلاء العلماء الكبار هم من كان وراء تأسيس هذا المركز في منهجه في استراتيجياته في رسالته في مخرجاته لم يعني, يعني يطل عجبي في أن أرى مثل ذاك الشاب الإمام وأمثاله كثير وأختم في تعليق بس بسيط لكلام الله الدريس أنه والله يعني كل ما ذكرته يا أخي الحبيب هو من جميل ستر الله علينا مثل ما قال ابن الجوزي يعني إذا أعجب الناس بشيء منك طبعا نحن فينا أخطاء ولو أحد يسوي مقابلة مع عيالنا ولا مع نسواننا ولا مع سوجاتنا ولا شيء يا ما أخطأنا ويا يا ما غلطنا ويا يا ما قصرنا ويا يا ما و ما وما حد يدعيان لا يغرنك من أحد ما ترى في الشاشة وغيره ترى عنده من يعني الصفات البشرية من غضبه احيانا من عدم نشاطه في بعض الأمور من من إلى آخره لكن يبقى جميل ستر الله علينا هو أجمل ما لا بيستلوي يرى الناس حين. الله أحفظك أنا برجع لبعض المحاور اللي ذكرها بس سلام. بعد ما أخذ اتصال أم علي من الكويت فضلي السلام عليكم وعليكم السلام, السلام ورحمة, ورحمة الله وبركاته سلام مبارك لكم الشهر أولاً وإزاكم الماخرة لهذا البرنامج وإياكم الله يحفظك وأنا أحبت أتأل الشيخ ثلاثة إلى الضغط أيوة إذا تسمحوا لي تفضل. أول شيء بقيت أترى عن كتاب الإيجاز في مصلاتيه الألباني وبدأ سيمين وبنباز هل أين نبع من أخوي؟ لأن أنا دورت عليه وما لقيته طيب طيب وبعدين وبقيت إذا فيه عنده كتب لأن أنا دخلت على موقع الشيخ نعم حاولت اشوف كان أه... كتب كلها أه... كلها أه... خطب وكله ابحاث تبغى كتب إذا هو عنده وانا ما فيها باي مكتبه بالكويت لأني رحت جرير وعندهم عندهم أه... اي شيء وبعدين الشيخ مقلص زيارات رينت أه... ما قاعدين بالكويت ما نشوفه وبعدين ياليت تعوض لي باللهجه الكويتيه دامني مسافر <تصفيق> <تصفيق> طيب إن شاء الله أبشره. <تصفيق> أبشره إن شاء الله الله يتقبل مننا ومنكم طالح لأمان آمين الله يحفظكم آمين. شكرا نمو علي شكرا هي طبعا في السؤال الأخير تقول الشيخ مقل في زيارته الكويت وبعدين خلي يعني يتكلم باللهجة الكويتية طالما أنه يجيد اللحجات يعني <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> هي لهجتنا أو لهجتنا هلأ معنا يعني ما بين الكويت السعودية ذاك الفارق يعني <تصفيق> شيخ سعد ما يتعلق بالموهبة هو يتعلق بسؤال أم علي في قصة أنا سمعتها لك عن اللبناني والشيخ علي معد ال المباروك مبارك. إيه نعم. إيه. قلنا يا الله حظ. والله خلص تعفيلي حسن <تصفيق> هذه كانت في ربيع القوافي في قناة دليل <تصفيق> مع الدكتور قرشي. إيه نعم شو اسمه؟ <تصفيق> أبدا فهي قصة جميلة جدا وارجع للموقع وتلقى لا نحن نبقى أهلنا <تصفيق> <تصفيق> وشولة أحرج لهم وتسألنا بس في أسئلة كتير طيب. طيب بجي الأسئلة سأعطر على القصة هي <تصفيق> باختصار وإن كان الله ما هو الدنيا لكن نزوله عند طلبك هذا يرويه هاري الأخ علي الشيخ علي معدي باروك العتيبي ويقول أنه لهم جار لبناني وكان له مشكلة الظهر ولده وصار له مشكلة في قسم الشرطة فزعوا لها جزاء الله خير نعم يعني عتبان وأجاويد ونعم فراحوا وفزعوا وطلعوا الولد صار عنده مشكلة في الشرطة وكذا وجو نصحوا آآ آآ اللبناني نعم فقالوا له يعني ودنا نسوي كذا وترى عندك كذا وكذا وكذا والصلاة الفجر وكذا فهو يعني مفرحان ومخدمه وما كان يتوقع انه يعني هؤلاء يعني بلغوا هالدرجه من الصلاح وحن سكون العباده بيلتفتوا للجار وغير سعودي وعليه بعض الملاحظات يعني كما فقال يعني انتم يا المتطوعين ازمنه <الس> هيدي من زمانكم العالم حجر لكم بزاويه صغيري ما فيكم تخرجوا إلى آخر القصة كانت لطيفة من لو تسمعونها من حبيبنا علي بن معدي شيخ علي بن معدي بن باروك أحلى وأحلى <تصفيق> طيب نحن في عندنا نحن في عندي كثير محاور بس نلجأ الحلقة الغدى عندي ثلاثة السئلة لما يتعلق بالتصالات الإخوة والأخار أخونا فهد من جدة يعني يتكلم عن المؤسسات الدينية يقول هل قامت بواجبها كاملا لاستيعاب الجميع هي حقيقة يجب أن نشكر للمؤسسات ما تقوم به من جهد وإن لم يبلغ الطموح الذي يتمناه المسلم وأنا حقيقة أشد على يعني يد الأخفات في سؤاله وقد قلت هذا من قبل في أكثر من مرة أقول إذا كان المفكرون المخططون الاستراتيجيون في عالم المال والاقتصاد يستطيعون أن يجمعوا القليل من المدخرات وفتاة الجيوب ثم يجتمع ليكون رأس مال شركة كبيرة ثم يتحول هذا رأس المال إلى مصانع يعني إنتاجها ينافس في الأسواق العالمية فيا وأنا يعني أحد المسؤولين والسائلين في نفس الوقت أقول يعني أتمنى على كبار العلماء وكبار الدعاة وكبار المخططين وكبار المشاهير من اللي يعني هم الإسلام وشأن الأمة وطاقات الأمة يعني ألا نفكر في مشروع يستوعب طاقات الجميع اليوم الناس سواء السابق بالخيرات أو المقتصد أو الظالم لنفسه لديهم حب للإسلام ولديهم غيرة على الإسلام يعني أذكر من ذلك قصة كانت لي الشيخة بالمنتصر البلوشي ليه المنتصر البلوشي أيام يعني بدايات مناظراته مع غلات الرافضة نعم. وفي سب الصحابة وفي الطعن في أم المؤمنين عائشة وفي الكلام في دعوة العصمة للأئمة والآخره كان يخرج للهايد بارك قبل أن نعرفه من خلال المستقلة نعم. ومن خلال الآن قناة وصال الفارسي وبالمناسبة إلى كل من يسمعني شاهدنا أن هذه القناة بأمس الحاجة إلى الدعم المادي في ظل وجود قرابة مئة محطة فارسية صفوية وخطرها على الخليج واضح جدا فالشاهد يقول لأحد الحضور يقول كنا مجموعا قام الشيخ أبو المنتصر جاب له زي المنبر وحط له لوحات وأشياء عن الصحابة والقرابة والعلاقة بين الصحابة والبيت وبدأ يخطب فجاء أحد المتأثرين بغلاة الرافضة يريد يقاطع الشيخ أبو المنتصر أبلوشي فتخيل من الذي أسكته ومن الذي جاء ليقطع ويمنع هذا التشويش ويجعل فرصة صافية نقية لإبلاغ الرسالة من لسان أبي المنتصرين الحاضرين في الهايد بارك في الكورنر سبيتش فيقول هم شباب لو رأيتهم قلت هؤلاء لا أمل لهم في شيء أو لا أمل يعني فيهم في شيء وإذ بهم الذين ينصتون ويمنعون أحد أن يقاطع هذا الشيخ ويعني تفاعلون غيرة على عرض رسول الله وصحابة رسول الله أم هذا المؤمنين وقضايا العقيدة. فإذن أقول من الذي يعني اليوم ينبري؟ نحن طيب. بحاجة إلى أن يجتمع علماء ومفكرون واستراتيجيون في التخطيط اللي يفكروا كيف يجمعوا صح. صح. طاقاتنا وجهودنا وأفكارنا وما نستطيع رجالا ونساء ذكورا وإناثا شيبا وشبابا بحيث أن يصب الطاقة صح. في ذلك المكان أو جيد. في الشركة القابضة للطاقات التي تنتج العمل جيد. الذي نتمناه طيب احنا الحلقة انتهت معلأسف ولعلنا نجيب على أسلة الإخوة والأخوات في بداية حلقة غد إن شاء الله, إن شاء الله. وعندي أنا محاور دكتور يعني أنت ما شاء الله لك في النشيد وعندك مصحف مرتل سنت يمكن ما تدري ما كل ذي جامعين عليك الله ما ندري يا فأجلا <تصفيق> <تصفيق> لنتقيك في الغد إن, إن شاء الله شكرا جزيلا الله شك الشكر موصول لكم وإخوة والأخوات تلتقيكم بذل الله في الغد في جزء آخر مع فضيلة الشيخ الدكتور سعد البريك استودعكم الله علما اللقاء بكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.